نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أيها الأحباب في لقائنا المتجدد معكم كل يوم اثنين وثلاثة واربعاء وخميس في هذا الدرس وهو شرح أصول الثلاث للعلامة محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وأرجو المعذر على التأخير لأن وقت الصلاة أصبحت يعني موازية مع وقت الدرس ربما حين تأخر عشر دقائق ربع ساعة فنرجو منكم المعدرة بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وفي صبركم علينا ونسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم من علمه سبحانه وتعالى ونزيدنا وياكم من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلنا أيها الأحباب في درسنا الماضي ووقفنا حول موضوع الذي ذكرناه في ذلك الدرس في قضية الاستعانة وصلنا طول المؤلف حيث قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وجاء في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له واذا استعنت فاستعن بالله وذكرنا شيء من هذا بان الاستعانة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى ومعنى العون هو الظهير على الأمر ويجب على الإنسان أن يكون مستعينا بالله جل وعلا لأن الإنسان من طبعه أنه ضعيف فيحتاج إلى أن يستعين بالقوي العزيز سبحانه وتعالى بل يجب عليه أن يستعين بالله في عمله في جلوسه في قيامه أن يكون مستعينا بالله جل وعلا أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى ولا يعتمد الإنسان على قوته وعلى ماله ولا علي, ولا على أي شيء من هذا بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا ذلك وبيناه في درسنا الماضي أن يستعين الإنسان بالله جل وعلا ومعنى الآية إياك نعبد وإياك نستعين فهنا قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصر ومعنى الآية أن ألا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك أن لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك وأن الاستعانة كما تعلمون أيها الأحباب هي عبادة من العبادات الاستعانة هي عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله جل وعلا فإذا صرفت الاستعانة لغير الله كانت شركا بالله سبحانه وتعالى فإذا صرف الإنسان الاستعانة للمخلوق قد يستعين به فلا شك أنه قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا ولكن هل يجوز أن نستعين بالمخلوق الحي القادر؟ الجواب نعم لأن هذا الإنسان قادر على أن يعينك لقضاء حاجتك فإذا كان قادرا لأن تستعين به فلا شك أن هذا من باب التعاون والله جل وعلا قال في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فمن استعان بمخلوق قادر يستطيع ان يلبي حاجتك فهذا لا شك انه يجوز ولا حرج بل هذا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو المعذرة بارك الله فيكم كما سمعتم. <تصفيق> نعم ف... فالإنسان إذا استعان بغير الله جل وعلا لا شك أنه وقع بالشرك الذي وقع به المشركون الأوائل الذين كانوا يستعينون بغير الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو المعين وهو الذي سبحانه وتعالى بيده كل شيء جل في علاه ولذلك على الإنسان دائما أن يكون مع الله سبحانه وتعالى دائما الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى مستعينا به فلا يلبي حاجتك ولا يعطيك إلا الله سبحانه وتعالى وإذا تعلقت القلوب به جل وعلا واعتمدت عليه لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعطاها ما تريد ووفقها لكل خير وصرف عنها كل شر ولكن الناس حين تعلقت قلوبهم واستعانوا بغير الله جل وعلا فلا شك أن هذا الله جل وعلا وكل لهم أولئك وكل لهم أولئك من تعلق قلبه بغير الله وكل إليه ولا شك أرهقه ذلك المتوكل عليه فالله سبحانه وتعالى أيها الأحباب هو الذي يستعان به في كل شيء في الرخاء وفي الشدة فلا يستعان بالله جل وعلا في وقت الشدة دون الرخاء ولا يستعان به في وقت الرخاء دون الشدة بل أن من عرف الله جل وعلا في وقت الرخاء عرفه الله جل وعلا في وقت الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله بالرخاء يعرفك يعرفك في الشدة تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة فمن الناس من تجده بالرخاء ما شاء الله منضبطا صائما مصليا ولكنه عندما يصاب بشدة لا يصبر عليها ولا تجده يتعلق بالله جل وعلا بل ربما يكفر بالله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تعرف الله جل وعلا على الحقيقة فوجب عليك أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى في حال الرخاء بين أهلك بين أبنائك بين زوجتك وثم إذا وقعت بشدة بمصيبة فالله جل وعلا سيعرفك في تلك الشدة وهذا ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تعرفوا على الله جل وعلا بالرخاء عرفهم في حال الشدة عندما قال الله جل وعلا عن إبراهيم يقول سبحانه وتعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هكذا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن الله جل وعلا عرفه في حال شدة عندما عرف الله جل وعلا في حال الرخاء فلا تنسى نفسك عندما تستعين بالله جل وعلا, وعلا وعندما تتوكل عليه وعندما تتعلق به في حال الرخاء اعلم أن الله سيعرفك في حال الشدة إذن أحبابي وإخواني في الله عندما نتكلم عن قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين فوجب عليك أن تستعين بالله جل وعلا في كل حين في كل وقت أن يتعلق القلب به سبحانه وتعالى ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى لأن الناس كما تعلمون وأعيد وأكرر وأقول أن الناس كما تعلمون تعلقت قلوبهم بغير الله سواء كان هذا التعلق من, من ناحية الأولياء والصالحين والأنبياء وغير ذلك ونسوا الله جل وعلا أو أن القلوب تعلقت بالماديات بالأموال اعتمدوا على أموالهم واعتمدوا على قوتهم واعتمدوا على والعياذ بالله على جاههم وسلطانهم ونسوا رب العالمين سبحانه وتعالى فاستعانوا بهذه الأموال على معصية الله ولم يستعينوا بها على طاعة الله سبحانه وتعالى أليس صحيح أكثر الناس اليوم استعانوا بهذه الأموال على معصية الله ولم يستعينوا بها على طاعة الله فلذلك تعلقت القلوب بغير الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى قال ربِّحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقال جل وعلا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إذن الله جل وعلا هو الذي يعين وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يسهل الإنسان أمره ويفرج همه وينفس كربته إذا تعلقت القلوب إذا تعلقت القلوب به سبحانه وتعالى ودليل الاستعاذة الاستعاذة دليلها قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذا هذه الأدلة دليل على الاستعاذة على الاستعاذة أن تستعيذ بالله جل وعلا ومعنى الاستعاذة أيها الأحباب هي مادة هي مادة مادة العوض سمى عوذا العوض هذه وهي معناها الالتجاء الى الغير الالتجاء الى الغير والتعلق به يقال عاذ فلان فلان عاذ عفوا فلان بفلان ومنه قوله جل وعلا إني أعوذ بالرحمن أي ألتجئ إلى الرحمن ألتجئ إلى الرحمن وقال سبحانه وتعالى وإني أعيذها بك وذريتها أي نلتجئ إليك نلتجئ إليك فإذن كلمة الاستعاذة معناها الالتجاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه جل في علاه ولذلك جاء في لسان العرب عاذ به يعوذ عوذا لاذ به ولجى إليه واعتصم به ومعاذ الله أي عيادا بالله عيادا بالله أي التج إلى الله كما قال سبحانه وتعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وهنا معنى أي نعوذ بالله معاذا أي نلتج إليه التجاء فإذا على الإنساني أن يلجأ إلى الله أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعتصم بالله وأن يعتصمه بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الإنسان أيها الأحباب ضعيف الإنسان ضعيف ولا لا الإنسان ضعيف الإنسان فقير الإنسان بحاجة إذا قوي فوجب عليه إذن أن يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهنا مسألة مهمة كيف يلتجأ الإنسان إلى ربه جل وعلا يقول ابن القيم عليه رحمة الله اعلم أن لفظ عاذه وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجات. هذه الكلمة تدل على التحرز وعلى التحصن وعلى النجات. وحقيقة معناها الهروب. من شيء تخافه إلى من يعصمك منه الله أكبر معظم هذا الكلام حقيقة الاستعاذ الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ولهذا يسمى المستعاذ به معادا كما يسمى ملجأا وصحيح الملجأ هو الشيء المحصن الذي تتحصن به ولذلك سمي في الأماكن العسكرية ملجأ الملجأ هو الشيء المحصن الذي تتحصن به وت... والذي تدخل به حماية من الشر الذي سيأتيك واضح؟ ولذلك جاء في الحديث أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك يعني معناها التجأتِ واعتصمتي واحترستي واضح هذا معناه يعني ها خلاص ما دام أنك عثتي التجأت إلى الله سبحانه وتعالى فلا يضرك شيء بإذن الله إذا على الإنسان أن يكون ملتجئا دائما إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يتعوذ بالله من أين من الشيطان الرجيم دائما أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان لا شك عالم لا نراه غير هو يرانا من حيث لا نرونهم من حيث لا نراهم وهذا العالم يدخل في الإنسان ويؤذيه فكيف يحصن الإنسان نفسه من هذا الشيطان بأن يعتصم بالله لذلك نقول عندما يدخل أحدنا إلى المنزل إذا نزل أحدكم منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره لا يضره شيء حتى يرتحل لا يضره شيء حتى يرتحل وإذا أردت أن تحصن نفسك وأن تقرأ عن نفسك تقول أعوذ بالله أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر أي ألتج إلى الله وأعتصم بالله هذا معناه وأعلق قلبي بالله فإذا قلت هذا لا يضرك شيء بإذن الله لا يضرك شيء بإذن الله سبحانه لأنك حصنت نفسك بالقوي العزيز ولأنك التجأت إلى بيده كل شيء هو القوي سبحانه وتعالى نعم طيب حتى نحاول أن ننتهي من العبادات لأنها كثيرة ذكرها الشيخ في هذا الكتاب ولعنى نختصر ونأخذ شيء يعني موجز عن كل عبادة من العبادات إذا أخذنا الاستعانة واخذنا الاستعاذة وأخذنا الآن سنأخذ الشيء على شيء موجز عن الاستغاثة عن الاستغاثة والدليل على ذلك قوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والاستغاثة معناها طلب الغوث قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم طلب الغوث وإن يستغيثوا بما بماء كالمهر فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكقول هاجر أم إسماعيل فهل عندك غواص؟ قال ابن الاثير الغوص بالفتح كالغياخ بالكسر من الاغاثة ومعناها الاعانة وهنا الغوث يقال في النصرة والاعانة والغيث يقال في المطر كما في قوله جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته فالغيث ليس الغوث الغيث هو يقال عند نزول المطر سمى غيث أما الغوث فيقال في النصرة والإعانة ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة الاستيغاثة في الشرع طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصرة والاستعانة طلب العون فمعنى الغوث هنا معناه طلب الغوث بمعنى إزالة الشدة عندما تطلب الغوث اللهم أغثنا أي أزل شدتنا وفرج همنا ونفس كربتنا هذا معنى فعندما نطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى بمعنى نطلب منه جل وعلا إزالة الشدة إذن هكذا أيها الأحباب ويقول العلامة ابن عثيمين رحمة الله جل وعلا علي الاستغاثة بالله جل وعلا عفا قال اقسام الاستغاثة يقول ابن عثيمين اولا الاستغاثة بالله وهذا من افضل الاعمال ودأب الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم ودليله ما ذكره هنا المؤلف محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله بقوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فهنا ربنا جل وعلا أغاثهم أي زال عندهم الشدة ومدهم بالنصرة سبحانه وتعالى وكان ذلك في غزوة بدر كما تعلمون حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلث ماء وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه صلى الله عليه وسلم رافعا يديه مستقبل القبلة يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وما زال يستغيث عليه الصلاة والسلام بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه عليه الصلاة والسلام فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رداءه فألقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله جل وعلا هذه الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه بمعنى طلب إزالة الشدة وطلب النصر من الله جل وعلا ثانيا الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة بهذا فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد لا يفعله حين يستغيث الإنسان بغير الله بالأموات أو بالأحياء الغير قادرين أو غير موجودين أصلا فهؤلاء حين يستغيثون بهم من البشر هؤلاء لا شك أنهم يعتقدون أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوضية والعياذ بالله الله جل وعلا هو المغيث الله سبحانه وتعالى هو الذي يغيث الإنسان وينصره ويزيل شدته فمن استغاث بغير الله من الأموات فكأنه والعياذ بالله يعتقد فيه وهو, وهو كذلك يعتقد فيه أن له تصرفا في الكون خفيا لا يعلمه وهذا لا شك قد أشرك مع الله حتى في ربوبيته واضح إن شاء الله الله جل وعلا هو الذي قال أمة يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الاستغاثة بالاموات شرك واضح، لأن الذي يستغيث بالاموات كأنه تعلق قلبه وهو, وهو كذلك واعتقد أن لهم تصرفا في الكون خفيا وهذا طبعا لا شك أنه لا يقدر على هذا التصرف إلا الله سبحانه وتعالى ثالثا الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز هذا جائز كالاستعانة بهم قال جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه هذا واضح أن تستغيث برجل أن يعينك كحال لعانة أن تستغيث برجل أن يدافع عنك هذه الجائزة كما استغاث ذلك الرجل من بني إسرائيل بمن؟ بموسى عليه السلام استغاث بموسى عليه السلام لأن موسى كان نبيا كان قويا فاستغاث به ذلك الرجل فوكزه موسى فقضى عليه رابعا الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن استغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغ هذا حقيقة لغ وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذا لهذه العلة والعلة أخرى ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اقترب بذلك غيره فتوهمه أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة فالمشلول الذي لا يتحرك وغير قادر وهو حي يسمع ولكنه لا يستطيع إنقاذ هذا الغريق فهذه حقيقة من اللغو ومن السخرية وربما توهم الناس على أن لهذا المشلول قوة خفية لا يعلمها أحد ولذلك ينبغي على الإنسان أن يضح هذه الأرضع أمام عينه وهذه ضوابط شرعية وضعها أهل العلم في قضية الاستغاثة نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأحكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسنكم إن شاء الله تعالى غدا في نوع من الواعي العبادة الأخرى ونحن نحاول بقدر ما استطعنا أن ننتهي من ذكر العبادات كلها بعجالة حتى ننتهي إن شاء الله تعالى منها نستطعنا بأقرب وقت بإذن الله جل وعلا سنتذكر إن شاء الله تعالى معنا الذبح وهو نوع من نواع العبادة وإن شاء الله تعالى سنذكر بعده بعض العبادات التي ستمر بنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ونبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمارنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين